لا تسالني مش لا تسألني شلانة جغبة في شهر رمضان يرجح من يتلاقى حب وي الميزان من أنوي صيام لربي وأطلب الغفران وأتوسل يصرح لذنبي وأذر بالجنان شهر الله وما عندي غير طرف الخيرات أديره أنا المتعلق مصير حبيته وقلبي أسيره وأذر بالجنان والصبر بالجنان والخير بالجنان <تصفيق> بنهار الصايم بنهار الصايم تشوفه يشعر بالاصياب كحل من اعماله شافه اغسل الروحان ويكتب بالبسمه حروفه افضل الاعوان كرم الضاره ضيوفه عهد الاسلام يدعو بافكاره لجاره وما ينسى كل الحياه را دار التقوى يسوي دار ويصلي ويقرا الزياره هذا بالاسلام هذا بالاسلام, هذا بالإسلام هذا في كل مجلس من تقصدو تقرا القران تذكر ايات الموجدو سوره الانسان تشعر بقلبك يودو يسكن الوجدان ولو تطلب كل غالي عنده من بين العدنان صوم حبهم ما ينفع له تسجد كل يوم مو كل واحد عند الله يدفع عند الله وبصو ده من بني العدنا من بني العدنا من بني